نعم. باب الانتهاء يعني التعمق في صفات الله عز وجل قال أخبرنا الإمام عمر بن إبراهيم قال أخبرنا بشر أن أحمد قال حدثنا لهيثم بن خلف قال حدثنا بشر بن الوليد وحدثنا محمد بن محمد بن عبد الله بن محمود قال حدثنا محمد بن العباس العصمي قال حدثنا محمد بن معاذ أن الفريابي حدثني حا. وأخبرنا عمر بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجويبري. قال حدثنا أحمد بن محمد الكشميهني. الكشميهني الكشميهني قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا الوازع قال حدثنا الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفكروا في آلاء الله عز وجل ولا تفكروا في الله عز وجل نعم هذا هذا هو الباب 30 من باب هذه الرساله عنوانه هو الذي قول باب الانتهاء عن التعمق في صفات الله عز وجل باب الانتهاء عن التعمق في صفات الله عز وجل ما معنى التعمق التعمق التعمق كون الانسان يتجاوز حد, حد النظر ويصل إلى حد العمق والزيادة في التأمل والنظر والوصول للحق يزيد على ذلك فيتجاوز ما حد له من الاستدلال في الصلاة العالية والتأمل يزيد عليك ويتقعر ويتعمق حتى يتجاوز الحد ويكون عنده غلو النهي عن التعمق في صفات الله يستدلل المؤلف بحديث سالم بن عبد الله بن عمر عن نبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال تفكروا في الاء الله ولا تتفكروا في الله عز وجل التفكر هو التامل والنظر والاء الله يعني مخلوقات الله. ولا تتفكروا في الله يعني في ذات الله، فهي فيها فيها التفكر في المخلوقات و... والنهي عن التفكر في في ذات الله وجل تفكر في بخلوقات الله الذي في السماوات والأراضي. قال الله تعالى و... ويدل على ذلك الأدلة الكثيرة قال قل انظروا ماذا في السماوات والارض قل في والأرض. من على الله في الأرض. يسروا في الأرض، انظروا كيف كان عاتق الذين قبل كان كروش. فسيحوا في الأرض، أمر الله قال فسيحوا في الأرض، سيروا في الأرض، انظروا ماذا في سماءات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض والصياف الليل والنهار، وما خلق الله في السماوات والأرض إلا آيات لقوم يهتقو. إن في خلق السماوات والأرض والصياف الليل والنهار، ان في خلق السماءات والأرض والصياف الليل والنهار لآيات لقول الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خطر سنوات الله إذن هذه النصوص المكتب العزة فيها التفكر والتأمل والنظر في مخلوقات الله وللستداد بذلك على قدرة الله محترم تامل في هذا السماء العظيمه وكذا قدر أفدى ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف رصبت وإلى الأرض كيف ستحت تفكر تفكر في الإبل في خلقته تفكر في السماء تفكر في الأرض تفكر في الجبال كيف رسبت وقال السماء أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض بددناها وألقينا فيها رواسع وعبتنا فيها من كل زوج بهيش تبصره وذكرى لكل عبد مني وقال سبحانه ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم والأجلة كثيرة من كتاب الله فيها التفكر والتأمل والنظر في مخلوقات الله والاستدلال بها على قدره الله ووحدانيته في آية ثونس الآيات اللي قومه يقلون وفي آية العوران إن في خلق السماوات والأجلس الثلاثة للأولي الألباب اصحاب العقول السليمة التي أرسدتهم عقولهم إلى النظر والتأمل في مخلوقات الله استعمل مخلوقات الله وتستدل بها على قدرة الله ووحدانيته، وأما التفكر في ذات الله فإن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بالله علما قال تعالى: ولا يحيطون به بالعلم وكذلك لا تستطيع أن تحيط تأمل في استثاعت الله عز وجل أما التفكر في ذات الله فلا ولكن هذا الحديث ذكره المؤلف تفكروا في ألاء الله عز وجل ولا تتفكروا في الله عز وجل هذا الحديث ضعيف كما ذكر المحقق وهو التضراج في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان وقال الطبراني لم هذا الحديث لم يروا هذا الحديث عن سالم إلا الوازع تفرد به علي ثابت وأورده الهيثم في مجمع الزوايد وقرأه الطبراني في الأوسط وفي الوازع ناب دافع وهو متروك إذا هذا الحديث هي الأمر بالتفكر في مخلوقات الله وأنه يتفكر في ذات الله لكن أيشهد له التفكر في في الله لا يثلث شرط كلها تشهد له وقد يقال ان كل شيء كان ضعيف لكن يكون حسناً الشواهد الشواهد التي فيها تفكر مخلوقات الله والنظر فيها والتأمل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل سيروا في الأرض إن في حر السماوات والأسفل ليونها والفُلك التي تجري والفُلك إن في خلق السماوات والأرض والفُلك التي تجيء في البحر بما يثعل الناس ومازال الله من السماء من ما يثعل فيها بضعة بعد فيها وبس في يوم كل دعوة وتصيب الرياح والسحاب المسخر الآيات دلالات الآيات اللي قوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل الناس الآيات اللي يقول الذين أثروا الله قياما وقعودا وعازما هذه البصص فيها الأرض التفكر والحديث يتفكر بإعلى الله فهم وفق الآيات لكن الجزء الثاني قال ولا تفكروا في الله عز نعم قد يشهد له قوله تعالى ولا يحيطون به علمه يعلموا بلديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علمه لا يوجد أحد يحيط بالله لا أحد يحيط بالله ولا يمكن أن تتصور آه فهي تتصور صفات الله وكل ما يدور في خيالك وفي ذهنك فالله قل عليك والله لا شر لما يدور في خيالك ولا في ذهنك لا تستطيع أن تعلم حقيقة صفات الله ولا تعلم حقيقة صفات الله إذا حسبك أن تتأمل آيات الله الكونية وتتأمل في صفات الله وتسل بها على قدر الله وعذره وسع رب كل شيء رحمة وعلم كل شيء وسع كل شيء رحمة تعمل في صفات الله قال غرور الثقل في الله عزوجل كتامل في سفاهة الله مطلوب في الحديث أن الله تعالى يضع السماوات في أصفه والأرضي يوضع الأرضي في أصفه والماء والسراع في والجبال على عصره وسائل الخلق على عصره ثم يهزون بيده فيقول أين الملوك؟ أي وقال الصلاة والسماوات مطوياتهم بيمينه تفكر لعرابة الله عز وجل والسماوات مطوياتهم بيمينه وبالحديث ما السماوات السبع والعرض والسبع في يد الرحمن إلا كحردنا في يد الحديث حرد الحرد وفي الحديث أن الله تعالى يعرض الصلاة بيده وبيده الأخرى القبض والخير والمؤمنون يرون ربهم وقيعا ويدهشون ولهذا في أول مرة ينفرون إلى الأرض بالدهش الدهش الذي أصابهم عظمت الله عز وجل إذا كان المخلوق إذا كان لسا لا يحيط بالمخلوق أنت الآن ترى السماء لكن لا تحيط بها ما ترى أطرافها؟ ترى الجبل لمسافة ساعات لكن لا تحيط به حتى تركب السيارة وتدور عليه البستان الذي مسافة عشرة كيلو في عشرة كيلو أنت تراه لكن لا تحيط به حتى تدور إذا كان هذا مخلوق لا تحيط به فكيف يحيط الإسلام بالله ولا يحيطون به علمه فالحيوة كافة وعيها تشهد لهم النصوص التي يألم بالتفكر في مخلوقات الله والاستدلال بها على قدرة الله ووحدانيته والتفكر في ذات الله كذلك لأنه تفكر في عوضة الله وفي صفاته سبحانه وتعالى نعم باب الرد على مستحل الكلام المجادلين في الله عز وجل قال أخبرنا عبد الله بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي ويعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار عن أبي غالب أبو غالب هذا اسمه حجوة اسمه حزور القرشي بصري يقال له هولى باهلة عن أبي امامه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وقال أبو عيسى هذا حديث صحيح هذا قبل والثلاثين من باب الرسالة هو الباب الأخير أخير الأبواب وبه ختم المؤلف الرسالة قال باب الرد على مستحل الكلام المجادلين في الله عز وجل ثم ذكر حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا اوتوا الجدل. ثم تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصفون قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف كما المحقق مقرره أحمد الترمذي وابن ماجه من طريق حجاج بن دينار غالب على بغالب قال على بأمامه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار وحجاجر هذا ثقة مقالب الحديث وأبو غالي باسمه حزوار وهذا حجاجر الزنار في كلام لأهل العلم قال ابن مبارس ثقة قال أحمد ليس به بعث قال ابن خيثمة صدوق ليس به بأس قال زهروا بحرب ويعقبوا بشيبة ثقة قال ابو زرع صالح صدوق مستقيم الحديث لا بأس به قال الدراثوني ليس بالقوي قال حافظ في التقريب حجور صاحب ابي أمامة تصري هذا الأصف هذا فهذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه ضعيف وأقوال العلم الآن منهم من وثق في المبارك يقول ثقة قال أحمد ليس به بأس وابن معين يقول صدوق وابو زرع يقول صالح مستقيم الحديث والدار يقول, يقول لي الكلام، ليس بالقوي اكثر كلام النقاد لانه ليس ضعيف ابو عيسى ال... بن المبارك يقول ثقه واحمد يقول ليس به باس ومن الخيثم يقول صدوق ليس به باس ويعقوب والعزيز يقول ثقه ومزرق الصالح والسلام فالأقرب والله أعلم أنه حسن وليس ضعيفا والخليل مشهور ليس ضعيف كما قال المحقق الأقرب أنه حسن والحسن درجة الوسط بين الضعيف وبين الثقة هو صحيح فهو حسن مقبول والمعنى صحيح أيضا له شواهد أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوث الجدل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون والحديث فيه التحذير من الجدل التحذير من الجدال والمراد بالجدال اجال مذموم وجدال جدال محمود وجدال مذموم الجدال المحمود هو الجدال لبيان الحق ورد الباطل قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالشيكة والمعرضة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي احسن إلا الذين ظلموا منه والزجال المذموم هو زجال لرد الحق أو لاظهار الباطل أو الزجال الذي تماري فيه صاحبك حتى تغضبه والله سبحانه يقول الحج وشر المعلومات. فمن فرضين حج فلا رفعة ولا فسوق ولا تدارس الحج المراد الجدل الملوء. هذا الجدل الملوء. الذي في لرد يرد الحق ويرد. أما الجدل الذي في إظهار الحق ورد الباطل فهذا مطلوب. وثبت صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي وفاطمه وقال لهما في ماني في الليل فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله إنما فسنا بيد الله إن شاء أن يبعثها بعثها فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب يده من فخذه ويقول و... وكان الانسان اكثر شيء جدلا وهو مسجد في كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اعجبه رد عليه رضي الله عنه علي صحابه جيد لكنه رضي الله عنه رد بهذا الرد الذي هو غير مناسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بقيام سفرات الليل الا تقوم في السبيان قال له الصلاه فسلم بيد الله وهو باختيار لا انه ان شاء ابعثها وان شاء لم يبعثها فولى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يده في خده ويقول وكان الانسان وفق جدا وكان الاولى ان يقول نسال الله ان يوفقنا وسوف نبذل الجهد والوسوسه لكنه رضي الله عنه وهو صحابي جليل من الجنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ان شاء ان يبعثها بعثها فرد وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرد فولد وهو يضرب يده في ويقول وكان 27 جدلا يعني هذا الجدل ما يقبل هذا الرد ما يقبل الجدال هو وسيله سجدال جدال جدال محمود وجدال مذموم فالجدال المحمود هو جدال راح راح الحق ورد الباطل والجدال المذموم هو الجدل الذي في صحه لرد الباطل لانه هو من يجادل لرد الحق ويظهر الباطل وكذلك الدجال الذي تجادل فيه الصاحب حتى تغضبه, تغضبه هذا لا فائده فيه وهو المراء وقال عليه الصلاه والسلام انا زعيم لبيت في ربط الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا فالمؤلف رحمه الله الضوّم هذا الضوّم قال باب الرد على مستحل الكلام المجادرين في الله عز وجل إذاً هذا جدال ملمون لأنه قال مجادرين في الله قال تعالى الذين أجادروا في الله بغير حق هذا هذا فيه دم المجادر الذي أجادروا في الله بغير حق الذي نستطيع <يدفنه> بغير حقا أتاهم الآية الذي الذين يجادلونها نعم <دعف> بغير السلطان كان أتاهم السلطان هو الدليل والحجة الذي يجادل بغير السلطان فهو مذموم الذي يجادل في آية أنه بغير السلطان أتاها <هدا> هذا هو الجدال المدمون الجدال <الذي> بغير دليل أما الذي عنده دليل ويجادل لإظهار الحق رد الباطن هذا نسبه <يسميه> دي شود فالمؤلف أراد الرد على مستحل الجدال بالباطل قال باب الرد على مستحل الكلام المجاددة في الله عز وجل ثم ذكر حلها بأمامة ما ظل قاوم بعد هدى بعد هدى كانوا عليه إلا أوت الجدال سريح شيء بارك اجلس ممكن نأخر الأذان نأخر الأسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل وهذا فيه ذم ذنب الجدال الباطن ما ظل قومه الحديث حسن لا كما قال المحق إنه, انه ضعيف وفيه دليل على ان الذين يضلون بعد هدايه الله لهم يؤتون الجدل عقوبه من الله عقوبه من الله لهم قال تعالى فلما جاءوا ازال الله القلوب وقال سبحانه ونقلب وما وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره هذه عقوبه عقوبه لمن يجادل من ضل بعد هدى اتاه الحق وعدل عنه يعاقب فجاء الحق واضحا ثم رده يعاقب بتغيير القلب وبتقليبه فلما زاغوا فزاغ الله كل امور ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ما ضل قوم بعد هدى الا اوسوا سجل وعلا هذا فيه ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدما بل هم قوم ونصطمون هذا لم الجدال والمرأة بالجدال كما سيقول جدال جدالة جدال محمود وجدال مدموم بقي ما مناسبة هذا الباب لدلاء الأربعون في دلائل التوحيد المؤلف ذكر الأربعون في دلائل التوحيد ما مناسبة هذا الباب الجدل مناسبة أن أهل البدع يجادلون يجادلون في الأجلة التي تدل على الحق سبات سبات الله عز وجل الذين يجادلون فأهل بداع من المعتدلة والأشاعر والجميع وغيرهم يجادلون بالباطل يجادلون أهل الحق وينكرون سبات الله عز وجل وأولى السوا بالاستيلة ويجادلون بالباطل ويردون النصوص والآيات ويتأولونها على غير تأويلها بالباطل هذا من يتكلم بالباطل الواجب على المسلم أن يقبل الحق وأن لا يجادل بالباطل وان يثبت الأسفل والصفة الله عز وجل كما ينقلونه بعوارته وأن لا يثبت ما سلك من تأويل النصوص فالأشاير يقول الاستوعاء السوا ثم السوى أسر فنعنه السفيلة هذا لم ما الجدال الظاهر من تأويل الطاطئ المزول يزول ربنا قد يزل أمره أو تنزل رحمته أو يزل ملك هذا من يكن الجدال والعلو وهو العلي العظيم الأخوة الإرب glimbo قالوا هذا علو القدر وعلو الطهر أما علو الذات فالله ليس له علو الذات هذا لم يكن الجدال فختم المؤلف رحيم الله هذه الرسالة بالرد على مستحل الكلام المجادله بالباطل وذكر هذا الحديث وهو حديث لا يعصم به ما ضل قوم بعد هدى كانوا على إلا اوتوا الجدل هذا فيه تحذير من الجدل تحذير من الجدل بالباطل وتحذير اهل الحق من ان يسلكوا بس اهل البدع فيجادلوا بالباطل ويؤولوا صفات الله كما اولها اهل البدع على المسلم يقبل الحق ونشد أسؤال الله وصفاته وأن, وان لا يجادل بالباطل وأن لا يسلك مسلك الذين ذنبهم الله فجادلوا بالباطل قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة ونسال الله لنا ولكم التوفيق والتسجيل والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على دين حتى المعاتل إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه البيت